Bismillahirrahmanirrahim الرَّحم الرحيين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 لا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم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 من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 وَيَهْدِي إليه مَن يُنِيبُ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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَالكَافِرُونَ لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو ع كثير وما أت بمعجزين في الأرض ومالكم ومالكم من دون الله مولى ولا نصير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 Mä فما أوتتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عود الله خير وأبقى ال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغيهم يتصرون وجزاء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 أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا